الدرس والتاسع والعشرون بعد المئة من الجندانيين في حروف المعاني رسول الله الرحمن الرحيم قال لنا مراد رحمه الله تعالى لولا هذا هو الحرف السادس عشر من حروف المعاني الرباعية التي مجموعةها تسعة عشر حرفا المتفق عليه منها والمختلف فيه قال لولا حرف الله قسمان الأول أن يكون حرف امتناع لوجود وراضهم يقول لوجود امتناع لوجود وبعضهم يقول لوجود بالدال قيل ويلزم على عبارة سيبويه لو أن يقال لو أن يقال لولا حرف لما كان سيقع الانتفاء ما قبله لولا حرف لما كان سيقع الانتفائي ما قبله هذا لازم عبارة سيبويه في الكتاب مقلة الثاني صفحات 307 كما في الحاشية قال وقال صاحب رصف المباني المالقي أحمد بن عبد النور أحمد بن عبد النور المالقي صاحب رصّ المباني في حروف المعاني، وهو متقدم على المرادي والمرادي اغترف منه سار سار المرادي في حروف المعاني على دلالته واغترف من فضالته، وقال صاحب رصّ المباني الصحيح أن تسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها. فإن كانت قبلتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجود نحو, لو نحو قولك لولا زيد الله اليك إليك وقالف الإحسان امتناع لوجود زيد وإن كانتها منفيتين فهي حرف وجوب الامتناع نحو لولا عدم قيام زيد لم أحسن إليك وإن كانت موجبة منفيه فهي حرف, حرف وجوب لوجوب لولا زيد الله محشن إليك وإن كانت او موجبه فهي حرف امتناع لامتناع نحو لولا عدم قيام زيد الله في إليك انتهى ما ذكره وجواب لولا ماضي مثبت مقرون باللام نحو لولا أنتم لكننا مؤمنين لولا أنتم صدتمونا الخبر محذوف خاص دل عليه المقام وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين استقر من مواضع وجوب حذف الخبر بعد لولا لكن نقول فيه تفصيل إن كان كونا عاما يحذف وجوبا وإن كان كونا خاصا ودل عليه دليل يحذف جوازا مثل هذه الايه لولا أنتم لكنا مؤمنين اي لولا انتم صددتمونا لكنا مؤمنين لانه جاء في سياق الايات ماذا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ قال او من في بماء نحن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا وقد يخلو المثبت من اللام كقول الشاعر لولا الحياء وباقي الديني عتبكما عبتكما لولا الحياة وباقي الدين عبتكما ذكرت عيبكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري يعني يقول يعني لولا الحياة أي موجود وباقي الدين موجود عبتكما يعني ذكرت ذكرت عيبا فيكما ببعض ما فيكما اي لي ليس كله ادعتم إذ إذ عبتما عوري يعني ذكرتم عوري والبيت البيت لتميم ابن ابي ابن مقبل في ديوانه في ديوانه وهو حكمه هذا البيت من الحكمة الشعرية القمين وقال ابن عصور حذف اللام من جواب لو لا وقال ايضا يجلسي قليلا من الكلام وصوى بعضهم بين حرف اللام وإثباته في لو ولولا وقد يقترن باللام المنفي وقد يقترن باللام, الم... باللام المنفي بماء المنفي وبما قد يقترن باللام في قول الشاعر لولا رجاء لقاء الضاعنين لما لولا رجاء لقاء الضاعنين لما يعني حاصل أبقت نواه أبقت نواهم أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا قوله أبقت نواهم النوا هو البعد والمسافة الشديدة يقول لولا رجاء لقاء, لقاء لولا رجاء لقاء الضاعنين اي حاصل لما ابقت نواهم يعني شقتهم البعيده لنا روحا ولا جسدا وهذا من جميل من جميل الشوق للقاء الغاء الغائب ذكروها انها من أبلغ الأبيات التي تقال في انتظار الغائب بعودته بعودته لولا رجاء لقاء الضاعنين لما أبقت, نوا أبقت نواهم لنا روحا ولا قسل قال وإذا دل دليل على جواب لولا جاز حظه كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولولا نفضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم قال واذا دل دليل على قابل لولا جاز حرفه كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم اي ثم علم ان لولا الامتناعي قال ثم علم ان لولا الامتناعيه ثم علم ان لولا الامتناعيه مختصه بالاسماء ولها حالان قال أحدها ان تكون حرف ابتداء وذلك اذا وليها اسم ظاهر او ضمير رفع منفصل نحو لولا زيد لا اكرمتك ولولا انت لا, أكرمت لا اكرمته فلولا في هذا ونحوه حرف ابتداء والاسم بعدها مرفوع بالابتداء عند اكثر من <تصفيق> ثم اختلفه في خبره ثم مختلف في خبره فقال جمهور هو محذوف واجب الحذف مطلقا ولا يكون عندهم الا كونا مطلقا ما معنى كونا مطلقا كونا عاما يعبر عنه بمجرد الوجود والحصول كونا عاما معنى مطلقا كونا عاما يعبر عنه بالوجود والحصول كونا عاما يعبر عنه بالوجود والحصول قال فإذا اريد التون المقيد جعل مبتدأ نحو لولا قيام زيد لعلى لأ أتيتك لأن القيام هذا كون خاص ولا يجوز لولا زيد قائم ولذلك لحن المعري في قوله يذيب الرعب, يذيب الرعب منهم كل عضب فلولا الغمد يمشكه لسألا يعني قعلوا هذا يعني من اللحن قلت وتأوله بعضهم على أن يمشكه حال ورد بأن الأخ فشحك عن العرب أنهم لا يتون بعد الاسم لا بعد الأول الامتناعية بالحال كما لا يتون بالخبر يعني لماذا؟ لأن الحال خبر بالمعنى لأن الحال خبر ووصف بالمعنى لأن الحال خبر ووصف بالمعنى قال بعد لولا قال بالحال كما لا يتم بالخبر تولوا وبضم على تقدير عن والتقدير فلولا الغمد فلولا الغمد أي أمسكه وأعربه بدلا أي لولا أمساك أمساكه وأعربه أي أعرب المصدر المنسبك من أنا وما دخلت عليه وذهب الرماني ابن الشجري والشربين إلى أن الخبر بعد لولا ليس بواجب الحلف على إطلاق بل فيه تفصيل. وهذا هو المرتضى المرتضى هو التفصيل في المسألة المرتضى هو التفصيل في المسألة قال وهو إن, وهو إن كان كون المطلقا غير مقيد وقبحته هذا الحكم الأول قال نحو لو لا زيد لا أكرمتك لأن تقديره هو جود أو نحوه أو حاصل يقدر وجود الحصول المطلق قال وإن كان مقيدا ولا دليل يدل عليه وجب إثباته وجب ذكره كقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وإن كان مقيدا له دليل يدل عليه كالآية التي مرت معنا لولا أنتم لكنا مؤمنين أي لولا أنتم صد قال ان كان مقيدا و دليل يدل عليك جاز يثبته و حذفه كقولك لولا انصار زيد الا هلك اي نصروه او حموه فهذا يجوز اثباته لكونه مقيدا و حذفه للدليل الدل عليه و اختار ابن مالك هذا المذهب و قال قول المعرفه لولا الغمد يمسكه مما يجوز فيه الاثبات و الحذف ابن ابي الربيع اجاز قوم لولا زيد قائم لاكرمتك و وهذا لم يثبت في السماع والمنقول لولا قيام زيد وقال ابن الطراوة جواب لولا هو خبر الامتداء الواقع بعد لولا هو ضعيف وذهب الكوفيون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا ليس بمبتدا هم اختلفوا فقال الكسائي مرفوع بفعل المقدر تقديره لولا وجد زيد وقال بعضهم هو مرفوع هو مرفوع بلولا لنيابتها لو لو لم يوجد حكاه الفراء عن بعضهم ورده بأنك تقول لولا زيد لا عمر لا تيتك ولا يعطه بلا بعد النفي وقال الفراء هو مرفوعا بعد لو نفسها لا لنيابتها مناب لو لم وقال صاحب رص المباني يرفع عند الكوفيين على تقدير فعل نابت لا منابه فإذا قلت لولا زيد لالله حرمتك اي ولولا لا انتم لكنا اني في المعنى لولا الانعدام زيد لولا العدم لو انعدم, لو انعدم فالمعنى لو انعدم فالمعنى لو انعدم زيد ولو انعدمتم قال وهذا هو الصحيح لانه اذا زالت لا ولي لو الفعل ظاهرا او مقدرا واذا دخلت لا كان بعدها الاسم فهذا يدل على أن لا نائب مناب الفعل وقد اتفقت وقد اتفقت, الطائفتان. اتفقت طائفتان أي فريق الطائفتين وقد اتفق الطائفتان على على أن لولا مركب من لولا التي هي حرف امتناع الامتناع ولا النافيه وكل واحده منهما باقية على بابها من معنى الموضوعة له قبل التركيب انتهى ما ذكره انتهى ما ذكر. قال الحالة الثاني من حالي لولا الامتناعية أن تكون حرف جر، وذلك إذا وليها الضمير المتصل المرفوع للنصب، الضمير المتصل موضوع النصب والجر. قوله الضمير المتصل الموضوع للنصب والجر. والجر. هذه قاعده متفق عليها بين العرب أن لفظ الضمير المجرور كلفظ الضمير المنصوب. حتى قال ابن مالك في العلفية. ولفظ ما جرى كلفظ, كلفظ ما نصب قال كاليا والكاف والهاء قال الشاعر وكم موطن لو لا يطحت كما هوى بأجرامه من قله النيق منهوي والنيق ارفع الجبل والقلة ما استدق من راس الجبل والأقرام قمع القرم وهو البدن وطاح بمعنى هلك قال فلولا في ذلك حرف قرن عند السيباوية والضمير مقرور بها لأن الياه وأخواتها لا تعرى لا يعرف وقوعها إلا في موضع قرن في موضع نصف أو جر والنصف لولا يمتنع يمنتنع لأن الياه لا تنصب غير اسمين إلا ومعها نون الوقاية وظن أو اغوازم فيتعين كان في موضع جر واذا قلنا بان لولا حرف جر فهل تتعلق بشيء او لا الصحيح انها يعني كل حرف الشيء الشي شيء في الزائد فقال بعضهم لا تعلق بشيء كالزوائد وهو الظاهر وقيل تعلق بفعل واجب الاضمار فهي قلت ولولا انها لا تتعلق بشيء تشبه الزوائد كالزوائد اي تشبه الزوائد وقيل تعلق بفعل واجب الإضمار فإذا قلت لولا لولا لكان كان كذا فالتقدير لولا يحضر حضرت صقتا ما بعدها بالفعل فألصقتا الذي عنده السكون خطأ الصواب بالفتح فألصقتا ما بعدها بالفعل السكون هذا لحن سكون لحن التاء مفتوحه فألصقتا ما بعدها بالفعل على معناها من امتناع الشيء ولا يجوز أن يعمل فيها الجواب لان ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها قيل وما ذهب إليه فاسد لأن في تقديره تعدي فعلاً تعد فعل المضمن المتصل إلى ضميره المجرور وهكذا المنصوب وذهب الأقفاش الكوفيون إلى أن لولا في ذلك حرف ابتداء والضمير المتصل في موضع رفعهم بالابتداء نيابة عن ضمير الرفع المفصل كما عكس في قولهم ما أنا ولا أنت كأنا هذا قول وهو قوي قول الأخفش قول قوي والخلاف في ذلك شهير واختار صاحب رص المباني مذهب الأخفش وقال الأولى أن يحكم عليها بالبقاء على انها حرف ابتداء عند من يرى ذلك أو على أن يحدث الوجود قبل الضمير ويبقى على خفضه كما في قوله رحم الله أعظم من دفنوها بسكستان طلحة الطلحات <تصفيق> قال وأنكر المبرد استعمال لولايه وأخواه وأخواته وزعن أنه لا يقدر في كلام من يحتق به قال الشلوبين اتفق إمة البصرين الكوفيين كالخري والسيبة والكساء والفراء على رواية لولاك عن العرب فإن كان مبرد له هذيان يعني يجعلونه هذا ماذا أنه غير صحيح والصحيح من هذا أن نجعلها حرف قر شبيه بالزائد. وما بعدها مجرور لفظا مرفع محلا على الابتداء على أنه مبتدأ هذا هو القول الفصل. قال فرع إذا عطف على الضمير المرفع المتصر بلولا ظاهر إذا عطف اسم ظاهر لم يجز على مذهب سيبويه لأن لو لا تقر المضمر ولا تقر الظاهر فلو رفع المعطوف على توهم أنك أتيت بضمير رفع بضمير رفع المبصل ففي جواز ذلك نظر كذا قال الشيخ ابو حيان هذا خلاف هذا خلاف الصحيح عدم الجواز عدم جواز العطف عليها عدم جواز عطف اسم ظاهر عليها ام ان شاء الله الى هنا نساكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين